سويا من علاج الهموم. علاج الهموم وعلاج الهموم ده جماعة لفضلة الشيخ محمد صالح المنجد طبعا كيف يتعامل المسلم مع الهم زي ما خدنا قبل كده كيف يتعامل المسلم مع الأبناء ومع الزوجة فدي أحد الأشياء برضو اللي حنت نتعلم منها كيف يتعامل المسلم مع الهموم فريد أن نحمل الكتاب إن شاء الله مع معنى يرفع يده إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طب خير يا ريت بس يا إخوانا لو دعوات الله يكرمكم إن شاء الله علاج الهموم علاج الهموم فالشيخ بيقول فإن من طبيعة الحياة الدنيا الهموم التي تصيب الإنسان فهي دار الشدة والضنق يبقى الواحد مننا جماعة لازم يفهم طبيعة الدنيا لأن وجماع إذا فهم طبيعة الدنيا هيرتاح ويعرف أن داء من الأشياء التي قدره الله سبحانه وتعالى على العبد فهي دار الهموم والغموم ولهذا كان مما تميزت الجنة به عن الدنيا أنه ليس فيها هم ولا غم خلاص كده ونقول سؤال ما الذي تتميز به الجنه عن الدنيا هم الذي ما اللذي تميز به الجنه عن الدنيا نعم الخلود ايه ثاني برده احنا لسه رايحين دلوقتي هو. طبعا بحاول اعمل أسئلة بعمل كده تنشط كده للناس بحيث ما يبقاش استماع فقط واخدين بالكم الحر العين إيه تاني لسه إلى دلوقته إنه ليس فيها غم ولا هم ليس فيها غم ولا هم ليس فيها شدة ولا ضنك سبحان الله قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجي ولا ظلم نعم سبحان الله كمان ولا تتقدر خواطرهم ولو بكلمه يعني مفيش حد هيضايقك بكلام يسمعون فيها لغوه ولا تاسيما الا خيلا سلاما سلامه ف ثقت تماما ان ان انت طالما انت لسه عايش ف في غم في هم في شده في ضنك هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نستعن على خضاء الله إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى فهنا الكتاب ده بيعالج النقطة دي إن إحنا إزاي نتعامل مع الهم والغم هل هنعمل زي ما أي حد بيعمل أول ما يحصل له مشكلة يعد يسب ويلعن أي حد يحصل له مشكلة ولا حول ولا قوات إلا بالله يشتم لا حول ولا قوات إلا بالله يعني ناس الله عفو في ناس بتسب الدين في فينس بتعترض على قد تسقط على الله ولكن على الله ولكن احنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا نقول ايه ان لله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ف الانسان منا يا كما تعلمون كما تعلمون لابد وأن يطوع حياته لله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى كما دل عليه الدليل لقد خلقنا الإنسان في كبد فهو حزين على ما مضى مهموم مهموم بما استقبل مغموم في الحال والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن يبقى إذا شيء ايه ده الشيء جا لك وافتكرته فده اسمه ايه ها اه الشيء يا جماعه لو انت تذكرته والمك يبقى اسمه ايه ها نعم لا. لو الشيء آلمك يبقى حزن لو الشيء آلمك ماشي أم من أمر ماضي لو في أمر ماضي افتكرته ده يضع منك فلوس حاجة, حاجة كسرت منك حاجة كده ده اسمه حزن لكن إذا كان من أمر مستقبل إن كان من أمر مستقبل أحدث الهم حشي الهم الأولاد وإزاي هيتعلمهم وإزاي هيتجوزهم وإزاي هيتشتغلهم ده اسم الهم أما إذا أحدث أو إذا كان هذا الأمر المكروه الوارد على القلب من أمر حاضر يعني بعدين يعني أسف من من أمر حاضر يعني جالك دلوقت أهو حد جالنا دلوقتي يا جماعه ده الشيخ الحويني عاملين كذا كذا كذا عن قضيه فده بيحدث الايه الغم ماضن يبقى حزن وان كان مستقبل يبقى هم نعم وان كان من امر الحاضر احدث الغم وان كان من امر حاضر احدث الهم خلاص والقلوب تتفاوت في الهم والغم كثرة واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان مجزاك الله خير اغتنا بنت البلد فالقلوب تتفاوت في الهم والغم والغم كثرة واستمرارا بحسب ما فيها من الإيمان أو الفسوق ولا الصيام فهي على قلبين قلب هو عرش الرحمن ففيه النور وفيه النور والحياه والفرح والسرور والبهجة وزخار الإيمان وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغام والهم هذه من فوائد ابن القيم طيب ماشي طيب فمن الهموم هموم سامية ذات دلالات طيبة كهموم العالم في حل المغضلات التي يحتاج فيها المسلمون إلى جواب وخصوصا إذا استاصت المسألة واستغلقت فهذه من الهموم السامية رقم واحد في واحد احد العلماء زي الشيخنا كده مثلا الشيخ الحويني الشيخنا الشيخ محمد حسان الشيخنا الشيخ محمد حسين يقوب طبعا علماء يعني نساء الله سبحانه وتعالى ان يبرك فينا ثم يا رب العالمين فهؤلاء يعني سبحان الله علمونا يعني تبصت تلاقي حاجة عجيبة جدا يعني سبحان الله تبصت تلاقي ايه تبصت تلاقي حولها الأفاضل بيكون همه في حل مشكلة واخدين بالكم حل مشكلة فيبدأ في يقرأ ويبدأ يحقق ويبدأ يدقق سبحان الله خلاص؟ وممكن ما يجلوش نور ليه؟ لأن في هنا همة حسامية برضو نعلق برضو نضيف برضو إضافة أخرى إنه ممكن يكون طبيب ممكن يكون طبيب ممكن يكون مهندس ممكن يكون مبرمج كمبيوتر مهندس كمبيوتر ممكن يكون أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ممكن يكون طالب علم ممكن يكون مدرس ماشي في عنده عايز يوصل المعلومة او عايز يشوف حل المشكلة معينة فيبدأ والله انا عندي نفسي اشوف مشكلة في برنامج الفلاني ده في الشركة لان البرنامج ده هيساعد في حل مشاكل كتير جدا جدا جدا للمستخدمين في الشركة فيبدأ برضو لكاته يهم برضو دنيوية ما هو انت ايه انت بتطوع حياتك لله سبحانه وتعالى انا بضيف يعني الواحد مثلا في شغله ماشي عايز يعني بيحلل قرش زي ما بيقول فبيعمل ايه فبيشوف لو لو عنده مشكله او حاجه او دكتور مثلا ممكن عايز اطور في طريقه عمل عمليات ما بطريقه معينه عملية خلاص عملية ما عايز اعمل العملية دي بحيث تبقى بطريقة سهلة ومتسببش مشاكل واثار جانبين المريض فهذه من الهمم العالية السامية ايضا برضو كهم العالم ولكن طبعا ايه الدعوة لله هي اسمى المراتب ايضا و النية طبعا النية بتجعل الهموم السامية او هموم دانية ممكن يعني ممكن لا يعني برضو الكلام ده ممكن يحتاج التفصيل شوية لكن هي النية بتجعل من العمل يئما هذا العمل لله او العمل لغير الله ماشي النية بتجعل العمل لله او العمل لغير الله ناس اضاء العفو العفو خلاص ففي واحد عنده هم قالوا هم أنه عايز يقلل المشاكل في شغله وهذه بالكم إن كانت لله في نعم فهي سامية نعم ممكن آفيا ولغير الله فيها متذنية صح ممكن صح صح أنا كده في أنت حضرتك وكذلك هم إمام المسلمين بمشكلات راعيته وهذا مما أقلق العمرين وغيرهما فكان الأول يجاهز الجيس في الصلاة بس ايه وهو معذور شايفين الكلام كان رضي الله عنه أرضاه من كتب المشاكل اللي عنده كان بيجي له الوساوس دي في الصلاة فكان بيرتب الجيش في الصلاة سبحان الله زي ما الواحد كده مثلا مشغول في شغله انا عايز الماكينة الفرنية فيها مشكلة فرنية البرنامجة الفرنية البرنامج فيه في مشكلة فغصبا عنك طبعا وانت طبعا بتحاول انك تطرد هذا الايه الخاطر اللي بيأتي عليك بحيث ان انت تجعل الصلاة لله سبحانه وتعالى وتركز في الايات والادعية ويحمل هم الدواب ان تتعثر بارض العراء والثاني كان يعبر عما يعانيه بقوله اني اعالج امرا لا يعين عليه الا الله قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وحفصها عليه الاعجمي وهاجر حتى عليه الاعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره سبحان الله طبعا يعني في هذه الامور طبعا كان سيدنا عمر عبد العزيز كان لما نسمع كده ان وصل امر الى ان الناس اعتقد ان الخمرة بقت حلال سبحان الله ليه لان ولا حول ولا قوه الناس بدات عن الدين شيئا فشيئا بس الله العارف في العارفين فكان يعالج امرا خلاص قد فنى عليه الكبير خلاص في اشياء تعودوا عليها إنها انها ديت الصح وما عاداه باطل وكبر عليه الصغير افصح قال اعجمي وهجر عليه الاعرابي حتى حاسبوه دينا لا يرون الحق غيره سبحان الله وكل ما كان القرار أكثر وتعلقا بمصير المسلمين كان الهم أعظم طب إحنا بنسأل بس الأول هل المادة اللي إحنا ناخدها بها جد هل فيها مشكلة يعني في ناس يقولك إيه لأ ده عمال بيشرح من كتاب لأ ده الموضوع صعب وإيه؟ لا احنا عايزين مثلا حد كده يددش معك كده يكون بيضايش على المصطبع. هل كده في مشكلة هم طيب الحمد لله يعني طبعا زي ما انتم عارفين ان الوعظ ينسي بعضه بعض لكن لما الواحد بياخد ماده علمية منظمه منسقه النهارده خدنا من صفحه 11 لصفحه 10 بالكم بكره هناخد صفحه وهكذا يبقى في ايه يبقى في خدنا ماده علميه وخدنا ماده نستخدمها في طاعه الله سبحانه وتعالى هنشرح هنا أوه. الله يكرمك أخو تنامينة البلد طيب كلما كان القرار أكثر ما نقول لك هو حسب اليوزرس يعني حسب المستخدمين عند واحد يقول لك إحنا عايزين واحد إيه عايزين واحد عايزين واحد يعني يريبها دردشة عامة ده نظام واحد تاني عايز ماشي يعني واحد تاني يقولك ايه لا انا مش عايز كده ماشي انا, أنا عايز مادة علمية يعني هتقعد تددش معنا ما الكلام ده حافظوه من زمان هتكلمني عن الخناء عارفينه هو حرام لو قعدنا نتكلم عن الصلاة في المسجد يقولك احنا عارفينه الكلام ده ففي ناس بتحب انها تاخد مواد علميه وتخلص كتب يعني على سبيل المثال بحب ارتبط قوي باللي بياخد من كتاب قوي زي كتاب المدرسه كده يعني المدرسه او المدر او المعهد او الكليه مثلا في الكليه معروف ان احنا خدنا خلصنا النهارده من صفحه كذا لصفحه كذا ارجع اطبق ده في الحاله العمليه واخدين بالكم طيب وكلما كان القرار أكثر تعلقا بمصير المسلمين كان الهم أعظم ولذلك أوكل إلى عبد الرحمن من عوف اختيار خريفة المسلمين بعد عمر لم يفتحل البنو خلاص لما أوكل إلى عبد الرحمن من عوف اختيار المسلمين خريفة المسلمين بعد عمر لم يكتح البناء من يشاور المسلمين حتى العجائز كما جاء في البخاري فده جماعة اندل فبيدل على بصوا بقى اسم لي بقى بيقول لك ايه بيقول لك ان هو لم يكتح البناء ان هو ايه لم يكتح البناء ده لذلك يا جماعة ان الهم كان عظيم وخصوصا ان هذا الامر يتعلق بمصير من؟ بمصير مسلمين ومن الهموم الشريفة ومن الهموم الشريفة لا يا جماعة سوف فالامر طبعا جماعة معروف ومن الهموم الشريفة هم الداعية في نشر الدين وحمل الرسالة والاخذ بيد والاخذ بيد المدعو الى طريق الهداية طبعا هم طبعا عظيم نفسنا كل المسلمين يهتدوا باذن الله نفسنا كل المسلمين يحبوا شرع ربهم سبحان الله بعض المسلمين حاولوا كوتل بلاه يعني, يعني عليه شرع ربنا ده يعني حاجة صعبة أول سبحان الله لكن الآية فأفرأيت من اتخذ إله وهواه الله الله على علم نعم وهموم العابد في تصحيح عبادته في القصد والأداء أيضا لهم من هموم اللي بتصيب العابد عذا صحح النية يصحح أيضا أداءه في العبادة وهم المسلم بما يصيب إخوانه في اقطار الأرض سبحان الله هذه أيضا من الهموم يبقى فيه هموم سامية كل ذا عبارة عن هموم سامية أيضا هموم ولا حول وقات إلا بالله تنشأ عن المعاصي كالهموم التي تصيب المذنب بعد ذنبه كما يحدث في هم من أصاب دما حراما أو هم الزانية بحملها أيضا من الغموم ما يكون بسبب ظلم الآخرين كظلم الأقرباء نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وهناك هموم حاصلة بسبب نصائب الدنيا كالأمراض المزمنة والخطيرة وعفوق الأبناء وتسلط الزوجة وعوجاج الزوج نسأل الله العفو والعافية أيضا هموم تحدث بسائب الخوف من المستقبل وما يخبيه الزمان كهموم الأب بذريته من بعده وخاصة إن كان ضعفاء وليس له ليس لديه ما يخلفه لهم كل هذه هموم الهم الذي يعتري الداعية أثناء دعوته القوم قد نال منه الأنبياء النصيب الأوفى فهذه عائشة رضي الله عنها تحدث من أختها عروة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أدع عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال طبعا لأن تصور أن يوم أحدك من أصعب الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت سبحان الله يعني عرد المدعوين كثير أوي ولكن صفر لم يجد أي استجابة صفر صفر استجابه سبحان الله زي مثلا بيقعد حول يدعي جيران ولا حاجه كله مش في دماغه بقى يعني ينزل للصلاه لوحده امراته طوله عريضه يقول, يقول له تفضل معانا في الجامع وكده يقول حاضر حاضر حاضر حاضر كله مطنش خلاص فلم يجبني الى ما اردت طبعا وصلىته عليهم السفهاء صلته عليهم بالسلام ولا حول ولا قوه بالله فلما وجبني الى ما اردت فانطلقت انا محموم على وجهها فلم استفق الا وانا بقرن السعالب مسافه طويله جدا جدا جدا سارا النبي صلى وهذه من الايه الاشياء ولا حول ولا قوه بالله ان من الانسان لما يكون مبتلى بشيء ممكن يمشي مسافه طويله جدا جدا من غير ما يضر واخدين بالكم ممكن ولا حول ولا قوه إلا بالله ممكن ياكل كتير سبحان الله يعني دي من اشياء ولا حول ولا قوه إلا بالله اللي الانسان يكون مبتلى بيها ولا حول ولا قوه إلا بالله فرفعت راسي فاذا انا ايوه ده الحديث نعم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع, سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك مالك الجبال لتأمره بما شئت, بما شئت فيهم, فيهم فناداني مالك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبخ عليهم الأخشبين سبحان الله ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا رواه البخاري الفتح رقم كذا حريص في البخير ولا فين حريص ضعيف طيب نبحث عنه ان شاء الله طيب نتوقف عند هذا القدر ان شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقبل منه ونعمكم صلى الله عليه وسلم ونستعد شاء الله لأنه عندي وردية ثالثة في عملي. والسلام عليكم وهنا مكتوب هنا رواه البخاري في الفتح يعني انا جيت مثلا هنا لو ايه بس عشان بس الوقت بس ربنا شاكر معانا ادور مثلا كلمه الاخشبيين مثلا اهي الاخشبيين <تصفيق> وادي الاخشبيين وادي الاحاديث نبحث كده لا دي ده في البخاري يا حبيبي ده في البخاري ده في البخاري اهو أوه. ده في البخاري مش عايف هتوصل لك الرواية كلها ولا ده في البخاري انا اصلا اعملها كده بيستا اه رواية تانية اه الله اعلم به طيب جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته